لآن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن د ع و ل ه غ ا ف ل ر ر م ا ي ع م ل ا ل ت ا ض م و ن إ ن م ا يؤخرهم ليوم ت ش ص فيه ا ل أ ص ا ي اطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم و أ ف ئ د ت ه م ه و ا و أ ن ذ ر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 ف و س و ع ه س ل إ ن ا ل ل ه ع ز ي ز للعلوم تبدل ا ل أ ر غير ض ا ل أ ر ض و ا ل س م ا ء 「よし!<音楽>」 よし <show. S 2>、oh. 「私は私のことは私のこそは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことを私のこととを私のことをを